وقتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وتقبل الله منا ومنكم الصيامة والقيامة وصالح الأعمال انه ولي ذلك والقادر عليه كلمة ولازلنا مع هذه الكلمه الجميله الموحية لازلنا مع رمضان أيها الأفاضل أنتم الآن في شهر الفضل والخير في شهر الجود والكرم والذكر والاستغفار والتسبيح والطاعات تدبر معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل شهر رمضان يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فرض الله عليكم صيامة اسمع تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم إنها ليلة القدر أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ليلة القدر وأن لا يحرمنا وإياكم فضلها وشرفها إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أي في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يا الله هل فكرت أخي في جزاء يتولاه ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل جلاله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به اسمع قال جل جلاله والصيام جنة قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يقول صلى الله عليه وسلم والصيام جنة أي وقاية تق عبده من المعاصي من المعاصي وبعد ذلك من سخط الله وغضبه وعذابه والصيام جنة أي وقاية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطرى فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف الرائحة التي تنبعث من فم الصائم وقد تكون كريهة والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وتدبر هذا الفضل أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا أي ايمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر والفضل من الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه الله الله الله, الله رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر من صام رمضان إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا أي للأجر والفضل من الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قام صلى القيام صلى التراويح من قام رمضان إيمانا واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه بالله عليكم هل تريدون بعد هذا الفضل فضلا هل تريدون بعد هذا الخير خيرا هل تريدون بعد هذا الترغيب ترغيب يا بغي الخير أقبل إلى هذا الخير أقبل إلى هذا الفضل من صام رمضان أو من قام رمضان ومن قام ليلة القدر كل هذا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فموسم المغفرة موسم المغفرة موسم العتق من النيران موسم الرحمات موسم الفضل من رب الأرض والسماوات مغبون ورب الكعبه من مضى عليه رمضان قبل أن يغفر له الرحيم الرحمن جل جلاله أخي إن لم يغفر الله لك في هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم فمتى فهيا دع اللهو ودع المعاصي ودع الفسقة وأقبل على الله تبارك وتعالى وجدد التوبة كما سأبين لك في المنهج العملي إن شاء الله جل وعلا أقبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هذا منهج عمل نتفق عليه ونعاهد ربنا تبارك وتعالى عليه بعد أن توقفنا هذه الوقفة المجزة مع فضل هذا الشهر فرمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما معنى ذلك معنى ذلك أيها الأحبة أنه يجب علينا نحن الموحدين المؤمنين أن نحول رمضان إلى عمل لا إلى أكل وشرب ونو بل إلى عمل ففيه كانت أكبر معارك الإسلام وأكبر الفتوحات والانتصارات ولنبغي أن يحتج مسلم بالصوم على ترك العمل أو على سوء التصرف والخلق مع الآخرين لا سيما إن كان مسؤولا او موظفا بدعوى أنه صائم بل الصيام يزكي خلقك بل الصيام يهذب أخلاقك بل الصيام يزكي نفسك بل الصيام ينقي ضميرك بل الصيام يقربك من الله سبحانه بل الصيام يجعلك مهذباً مؤدبا أميناً صادقا مع الخلق رمضان مدرسة للتربية للتزكيه، للإيمان لتجديد الإيمان وتجديد التوبة بالله جل وعلا ولعودة الأمة عمليا إلى القرآن إلى القرآن كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا دخل شهر رمضان فرغوا أوقاتهم التي يستطيعون تفريغها للقرآن للقرآن فإن الله عليك بوقت بعد انتهائك من عملك وبعد عودتك من وظيفتك، فاجعل لنفسك وقتا في رمضان، في أي وقت شئت، بحسب ظروفك بعد الفجر، بعد صلاة التراويح، بعد صلاة العصر. المهم أن تجعل لنفسك وقتا لورد يومي مع كتاب الله جل وعلا. إن استطعت أن تختم القرآن في كل ثلاث ليال مره ففعل. هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية. من السلف ولزالت الأمة بفضل الله تزخر بهؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار، فإن لم تستطع، ففي كل أسبوع مرة، فإن لم تستطع، ففي العشر الأول اقرأ القرآن كله مرة، فإن لم تستطع، ففي النصف الأول من رمضان اقرأ القرآن كله مرة، فإن لم تستطع، فحذاري أن يفوت الشهر كاملا دون أن تقرأ فيه القرآن كله مرة واحدة. حذاري أعاذني الله وإياك من هذا الخذلان لا يمر أنا لا أقول بأنه واجب عليك لكن لا تحرم نفسك من هذا الفضل ولا تحرم نفسك من هذا الخير قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام فاجعل لنفسك وردا مع القرآن الكريم تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي من الملائكة طب ما بيقدرش يقرأ القرآن ويرى صعوبة ومشقة يهزر القرآن يضيع القرآن بدعوى أنه يقرأ بصعوبة لا بل اقرا أخي وقرأي أختاه ولك أجران من الله جل وعلا ولك أجران من الله أيها الحبيب تدبر قول رسول الله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرامي البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران الله فله أجران أجر القراءة وأجر حرصه على تحمل المشقة في مواصلة قراءته لكتاب الله جل وعلا بل اخذ هذا الفضل والفيضة ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 يكتب الله عز وجل لك ثلاثين حسنة والحسنه بعشر أمثالها أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولا حرف وميم حرف وفي صحيح مسلم من حديث أبي امامه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام يقول أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه والقرآن يقول أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان فالصيام يشفع لك أيها الصائم والقرآن يشفع لك أيها القارئ فلا تحرم نفسك من هذا الخير وهذا الفضل وخذ هذا الحديث الرقراق الجميل الذي راه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله اللهم اجعلنا من أهل القرآن يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف يحاجان أو تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة انظر إلى فضل الله أعاذني الله وإياك ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة هجرت القرآن طوال العام أتحجر القرآن في شهر القرآن هيا هي أخي هيا عاهد ربك الآن على أن تقرأ القرآن وعلى أن تفرغ من وقتك وقتا يا أخي أنت تعمل طوال العام تعمل طوال السنة أنا لا, لا أقول لا تعمل بل كن في عملك أو كن في وظيفتك لكن احرص على أن تفرغ من وقتك هذا وقتا لتقرأ فيه ورد يوميا من كتاب الله جل وعلا هذا أول بند من بنود المنهج العملي هيا نعاهد ربنا عليه لنحوله من اليوم إلى عمل وإلى واقع وإلى منهج اسال الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم القبول والتقى والعفاف والهدى والغنى وأن يجعلنا من المقبولين وتعالوا بنا لنواصل المسيرة في هذا البستان الماتع في الحلقة المقبلة ان شاء الله جل وعلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم